بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد المجلس الخامس والعشرون من مجال السمع كتاب التيثير في القراءة السابع لمن أبي الداني رحمه الله بقراءة عمر البساطي سورة الملك قرأ حمزة والكسائي من تفوت بتشديد الواو من غير آلف والباقون بالآلف وتخفيف الواو فسحقا بضم الحائق والباقون بإسكانها أن النشور وامنتم يبدل همزة لاستفهام واوة المفتوحة في الوصل ويمد بعدها مدة في تقدير ألف وإذ ابتدأ حقق الهمزة والكوفيون والذكوان بتحقيق الهمزتين والباقون بتليين الثانية والبزي على أصله لا يدخل قبلها ألفاً وورش أيضا على أصله والباقون على أصولهم في أت قد ذكر الكسائي فتيعلمون من هو بالياء وهو الأخير والباقون بالتاء ولا خلاف في الأول فيها ياءان إن أهلك لله سكنها حمزة ومن معي أو سكنها أبو بكر وحمزة والكسائي وفيها محذوفتان نذيري ونكيري أثبتهما في الوصد ورشل سورة نون والقلم قد ذكرت في نون والقلم البيان والادغام قرأ ابو بكر وحمزه ان كان بهمزتين محققتين وابن عامر بهمزه ومدة وابن ذكوان دون هشام في المد لما ذكرناه في فصلت والباقون بهمزة واحدة مفتوحة على الخبر ان يبدلنا قد ذكر نافع ليزلقونك بفتح الياء والباقون بضمها سورة الحاقة. قرأ أبو عمرو والكسائي ومن قباله بكسر القاف وفتح الباء والباقون بفتح القاف وإسكان الباء أذن واعية قد ذكر وكلهم قرأوا وتعيها بكسر العين وفتح الياء وتخفيفها وجاء عن ابن كثير وعاصم وحمزة في ذلك ما لا يصح حمزة والكسائي لا يخفى منكم بالياء والباقون بالتاء حمزة عني مالي وعني سلطاني بحظ في أين في الوصل والباقون بإثباتهما في الحالين ابن كثير وابن عامر قليلا ما يؤمنون وقليلا ما يذكرون بالياء جميعا والباقون بالتاء وكذا قال النقاس عن الأخفش عن ابن ذكوان وكل ذلك قرأته على الفارسي عنه والباقون بالتاء سورة المعارج قرأ نافع وابن عامر سأل بألف ساكنة بدلا من الهمزة والبدل مسموع والباقون بهمزة وحمزة يجعلها في الواقع بين بين الكسائي يعرج بالياء والباقون بالتاء نافع والكسائي من عذاب يومئذ بفتح الميم والباقون بخفضها وأمال حمزة والكسائي لظى ولشواء وتولى وفأوعى على أصلهما وورش وأبو عمر بين بين والباقون بإخلاص الفتح حفص نزاعة بالنصب والباقون بالرفع لأماناتهم قد ذكر حفص بشهاداتهم بالألف على الجمع والباقون بغير ألف ابن عمر وحفص الى نصب بضهم النون والصاد والباقون بفتح النون وإسكان الصاد سوره نوح قرأ نافع وعاصم وابن عامر وولده إلا بفتح الواو واللام والباقون بضم الواو وإسكان اللام نافع ودا بضم الواو والباقون بفتحها أبو عمرو مما خطاياهم على لفظ قضاياهم والباقون بالتاء والياء والهمزة يا آتها ثلاث دعاي إلا سكنها الكوفيون ثم أني أعلنت لهم سكنها الكوفيون وابن عامر بيتي مؤمنا فتحها حفص وهشام سورة الجن قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكثائي بفتح الهمزة من وأنه ووأن ووأنهم من لدن قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا إلى قوله وأن منا المسلمون في ابتداء كل آية والباقون بكثرها الكوفيون يسلقه بالياء والباقون بالنون نافع وأبو بكر وإنه لما قام بكسر الهمزة والباقون بفتيها هشام عليه لوبدا بضم اللام والباقون بكثرها عاصم وحمزة قل إنما أدعو بغير ألف والباقون قال بالالف فيها ياء واحدة ربي أمدا فتحها الحرميان وأبو عمر وبالله التوفيق سورة المزمل قرأ أبو عمر وابن عامر أشد طاء بكسر الواوي وفتح الطاء والمد والباقون بفتح الواوي وإسكان الطاء أبو بكر وابن عامر وحمزة والكساء رب المشرق بخفض الباء والباقون برفعها هشام من ثل ثلثي الليل بإسكان اللم والباقون بضمها الكوفيون وابن كثير ونصفه وثلثه بنصب الفاء والثاء والباقون بخفضهما سورة المندثر قرأ حفص والرجز بضم الراء والباقون بكثرها نافع وحفص وحمزة والليل إذ بإسكان الذال أذبر على وزن أفعل والباقون إذا بألف بعد الذال دبر على وزن فعل نافع وابن عامر مستنفرة بفتح الفاء والباقون بكثرها نافع وما تذكرون بالتاء والباقون بالياء وبالله التوفيق سورة القيامة قرأ قنبل لا أقسم بيومي بغير ألف بعد اللم وكذا روى النقاش عن أبي ربيعه عن البزي والباقون بألف ولا خلاف في الثاني نافع فإذا برق بفتح الراء والباقون بكسرها الكوفيون ونافع بل تحبون وتذرون بالتاء فيهما والباقون بالياء مراق وسدن قد ذكر حفص من مني يمنى بالياء والباقون بالتاء وامال حمزة الكسائي أواخر آي هذه السورة من لدن قوله تعالى ولا صلى إلى آخرها وورش وأبو عمرو بين بين والباقون بإخلاص الفتح سورة الإنسان قرأ نافع والكسائي أو بكر وهشام ثلاثا بالتنوين ووقفوا بالآلف وضن منه والباقون بغير تنوين ووقف حمزة وقنبل وحفص من قراءة على أبي الفتح بغير ألف وكذا قال النقاش عن أبي ربيعة عن البزي وعن الأخفش عن ابن ذكوان وكذلك قرأت في مذهبهما على الفارسي ووقف الباقون بالآلف صلة للفتح نافع والكسائي أو بكر قواريرًا قوارير بتنوينهما ووقفوا عليهما بالالف وابن كثير في الاول بالتنوين ووقف عليه بالالف والثاني بغير تنوين ووقف عليه بغير الف والباقون بغير تنوين فيهما ووقف حمزة عليهما بغير الف ووقف هشام عليهما بالالف صلة للفتحه ووقف الباقون وهم ابو عمرو وحفص وبلدكان على الأول بالالف وعلى الثاني بغير الف فحصل أنما من لم ينونهما وقف على الأول بالألف إلا حمزة وعلى الثاني بغير ألف إلا هشاما نافع وحمزة عاليهم بإسكان الياء وكسر الهمزة والبيقون بفتح الياء وضم الهاء نافع وحفص خضر واستبرق برفعهما وابن كثير وأبو بكر بخفض الأول ورفع الثاني وابن عامر وأبو عمرو برفع الأول وخفض الثاني وحمزة والكسائي بخفضهما الكوفيون ونافع وما تشاؤون بالتاء والباقون بالياء وبالله التوفيق سورة المرسلات أبو عمر في الإضغام وخلاد فالملقيات ذكرا وكذا فيه فالمغيرات صبحا بالإضغام قد ذكر قرأ الحرميان وابن عامر وأبو بكر أو نذراء بضم الذال والباقون بإسكانها أبو عمر وقتت بالواوي والباقون بالهمز نافع والكسائي فقد درنا بتشديد الدال والباقون بتخفيفها وحفص وحمزة والكسائي جمالة على التوحيد بغير ألف والباقون بالآلف على الجمع إلى هنا انتهى مجلسنا هذا نلقاكم بخير على خير وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته